إن الله فالق الحب والموى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأما تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 اهون هو الذي انزل من السماء ماء فاقرجنا به نباتا كل شيء فاخرجنا به نباتا كل شيء فاخرجنا منه فضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها وجنات من أعلافه والزيتون ورما نمشتها والزيتون ورما نمشتها وغير متشابههؤخرو إلى ثمره إذا أثمر ينعي إن في ذلك لا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَصَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بديع السماوات والأرض أما يكون له ولده ولم تكن له صاحبة وصلق كل شيء Allah adalah dengan segala sesuatu